وَلَمَّا تَوَجَّهَتِ الْقَائِمَةُ ذِي نَقَالٍ قَالَ عَسَى رَبِّي أَن يَهْدِيَنِي سَوَاءَ السَّبِيلِ وَلَمَّا وَرَدَ مَاءٌ أَمْدِيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَمًا مِّنَ النَّاسِ يَسْقُونَ وَوَجَدَ مِن دُونِهِم مَّرْأَتَيْنِ تَذُودَانِ قَالَا مَا خَطْبُكُمَا قَالَتَا لَا نَسْقِي حَتَّىٰ يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير فتقى لهما ثم تولى إلى الغذل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فخير فجاءت وَإِذَا هَمَشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ قَالَتْ إِنَّ أَبِي يَذْعُوكَ لِيَجْزِيَكَ أَجْرَ مَا سَقِيتَ لَنَا فَلَمَّا جَاءَ أَوْقَصَّ عَلَيْهِ الْقَصَصَ قَالَ لَا تَخَفْ نَجَاوَتْ مِنَ الْقَوْمِ وَالِيمِينَ قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْ إِنَّ خَيْرَ مَنْ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُمّ كي حكى احد بنتي هاتين على انت تجرني ثماني حجج فان اتممت عشرا فمن عندك وما اريد ان اشق عليك تتجدوني ان شاء قال حين قال بالك بيني وبينك ايما الاجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل